أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم في علم الإنسان ما لم يعلم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 أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئي انتهي لا نسفع عن بن عصيا نوصيتك كاذبه تنخاطئه فليدعنا ديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه والسجد وقت